النبي صلى شركه الهدى ت ا ل عليك و للخدمات ك ل من صلى ع ل ي ه النبي ا ح ض ر يا ع ل م علم اليقين النبي حاضر يعلم علم اليقين أ ن رب العالمين فرض ا ص ل و ا ت علم 「あんなに」<音楽> النبي ل عليهم وعلا ل ه لاقى ل العرش ذكره يحيى النقاش ذكره يحاين النصر ياليل ياليل ي ا ل ل ياليل ا ل ي ا ل ي ل ي ا ل ل ي ا ل ل ي ل ي ا ل ي ل ي ا ل ل ي ا ل ل ي ل ي ا ل ي ل ياليل ي ا ل ي ا ل ي 「ねえねえねえ للنبي قره العين الحسن ثم العدل 「الحسن ثم الح ا ل ح ن للنبي قرات العيد」「はるかくあがめ」「ぬっとわしはぬ」